قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك با كذبوا فسيأتينهم أربعة ما كانوا به <أولا> كم أَنبَتْنَا فِيهَا كُلِّ <ويساكل> زَوْجٍ كَرِيمٍ <سؤالك> Yeah. Mm -hmm. إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا سلم are <tries> Thank you. I'm <laughs> Oh. تابعون فأرسل فرعون في العون. 119. <تصفيق> فإنهم <تصفيق> وَالَّذِي يُطْعِمُ مِسْكِينًا وَيُطْعِمُ وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِيكَ وَالَّذِي يُحْيِيكُم والذي أطمع أن يغفر لي خطيرا Yeah. it قالوا وهم فيها يتصيمون تالله وَإِنَّ تَكَلَّمَ إِنَّ عَزِيزٌ رَّحِيمٌ كَذَّبَتْ قَوْمٌ ون ان إليكم رسول امين فاتقوا الله وأطيعون وما Voi وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ فاتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّ دقوم <تصفيق> بما them أتتركون في قالوا إنما أنت من المسألين että Dun جئنا وأهل in أتقوا الذي خلقكم Oh wow. wow. Amen. Voilà una Man! فَإِنَّ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْتُ المترجم <تصفيق>